رَبُّكُمُ أَعْلَمُ بِكُمُ ۗ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُمُ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبْكُم ۗ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ۗ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَلَقَدْ ضَلَّ ضَلَّ نَبِيِّنَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا